يا ابو اشترك يا مريا اه كلام موصوم يا شريا قطاع يا ضمر النار عملا بواكي نصباح الانوار لولاك ما كان جهلنا القدوس ولا نلنا الغفران ولا انفتح كان له زمان